يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للماتكون عبادا لي كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدوسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبي يَا أُمَرَؤُكُمْ بِالْكَهْفِ بَعْدَ إِذْ آنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ صدقوا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا فَغَيْرِ ذِي لَلَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ